عزيز الحكيم يا ايها الناس نعمة الله عليكم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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فللله العزه جميعا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 ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر... وسخر الشمس والقمر كل يجري لا أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيته يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير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 لا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل يغرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا